إيداعت بريدا تقدم رجع لي رسالة a <laughs> was no, a а قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبين خلقين